الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد في البداية وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك اسلام مع انتي جمعات مع انتي علت رجب تشحن أربعة مئتين ثلاثة عام هجرية كمون عسرت أربعة أبريل كل تشحن عسرت شواعتة ميلادي كتاب غزالي نوزداز لنا كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة ناي الشيخ بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة كن كتسلاب ابن الله تبارك وتعالى ذا زى كتاب زياد أقدستي تمهرتات لقلن هزبتات دبل شمه بواء الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مركز أبتاني مجرسة درسينا بس إحنا زل لنا مالتيو أستاذ ماني الدرس الثامن عشر تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه مقبل عسرت شمون تدرسي مالتيو نحادز متسب كميقرنان الدالو كمون كمي جرنا نسجد له كمي جرنا خني نقبرو نزبل مالتيو أما تايت أطولنا نيرنا مالتيو أبتاح مشيتي تكفين الميت نحدز ومتسب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحدز ومتسب كمي جرنا كفن نقبرو نزبل نزبل مالتيو وزنتاي ردأنا مالتيو فضل الله علينا رب سبحانه وتعالى وزعبل ساتات كم زهبنا مالتيو ازغه ابيوتنا خلهنا ان كلنا يموتنا بدحر موتنا كي ترى رب أخبرنا مالك ازي كرام زيد ماني حفش هو نقول له سب حتى انتم كفار كي ترىفه ولقد كرمنا بني ادم بني آدم كم انسساي كونن مو تلك السندوه بني آدم كخبر قال له حتى كافر كينون كخبر قال له مالك ولذلك اسلمنا كل ولله الحمد كبتوحيد جميرك كل خير رب سبحانه وتعالى حبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم حبرنا منا بيوتنا ان من كلنا رب سبحانه وتعالى بتوحيد قيرون نلبنا أسري و بس ربكم نتأس أسر نحادي ربكم نقزاء قيرنا ولله الحمد كم أون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ناية الرسول صلى الله عليه وسلم كم تقتل نقتل قرنا قلت فهمنا السلف دمه بنا فهم السلفية السلف هم الصحابة رضوان الله عليه الكتاب والسنة دمه بفهم السلف كنفهم لنا بفهم الصحابة رضوان الله عليهم جميعا ومن جاء بعدهم بذكروا رب سبحانه وتعالى رب رب سبحانه وتعالى لبنا أسري ومالتي إذا بيوتنا كلنا توحيد بسنة بالدعوة إلى السلفية قيرو ربي أسري إذا ما معنا ويا نيوشتاو مالتي بدقة دم ما رب سبحانه وتعالى بوضوء ديو بغسل قيرو دماني يسري النال حتى مسموتنا وان رب سبحانه وتعالى أخبرنا قام نحسب قيرنا ما يتيقم تأب زحل فدر سزرعنا يمالتي تحاسبو زميت ون أخو لا يكونن ككفن عاللو كدان كلبس عاللو إزد ماني من رب سبحانه وتعالى كلو قيزيخ مسكنه يقباء فلله الحمد في الأولى والآخرة بأركز حمو تكفين الميت نزمو ميت مو يتزولو سب كما يقرنا كفن نلبسو الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض تزبلت نحادة سبأي سلستة كفن الموقعاني تعد كفن قرنا كنكفنو تزبلت سلستغن مغنياتو زيادة يشفنو سلزلو مالتي نخير رأي شفن أرلو بزي ليس فيها قميص ولا عمامة كام إيش أقول له يبى له؟ كمون عمامة كان البسوية بالنار، بل إنه ما تكفن، أبغى أخول لنا نتواب ذا كفن نتقلله إنت واجب حنت كفنه لكن تترى خي بو سلاستة تنزل كفن جرنا نتقلله تغللوه كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم الشيخ ابن باز بيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث كفن يوم تقليلهم لكن حسبهم كلهم اسكدانهم حسب يحسبهم من رسول صلى الله عليه وسلم مالت ابو خلوه بلا علي ما يكفي سو موله لكن كدانهم ايو طول من رسول صلى الله عليه وسلم اي ايو طول يودرج فيها ادراجا قلت امس يوم حاف يا أربعة ثلاثه اربعه تقولون كازياده تحقق جز مالتي حجي مسنقة مسنقص بحقوقي وباجروجي بروحه حاف نبلو ثلاثه تقولون أربعة تبو كل ما تحققزنا زبلس يا اخو وعصبو نخي سبر مالتي مغنياته اسلامي ولا ميتفقون لون كبر يتقلون مالت بدهن يحفر ما سبلنا يوم ننسفان نزن كفن ننسفان مالت يدرج وفيها إدراج زبلوز زبلو اللي الشيخ منيباز ي يأتوا بقى أبتاكفه حفر ما سبلنا بتحتية كفن هالوق مالت تنصفه هالوق أبا أخلي بقى أنا زي زين قرنان تغلى مالت وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس زيادة سنة لكن تداء تساين وكفا أبكام الشايخ إزارنا تحتي بعدنا قلنا بلو فطا بلو بعدنا قلنا تغينو ناوالد فطا قركاونا تحتي إزوان فقد مخانو ولفافة شاشمة قلن المالتي فلا بأس إزوان فقد لكن تاسنة كفن كامل خون كامل شام زي بلو مالد واضح زياء شباب بارك الله فيه والمرأة تكفن في ثلاثة أثواب سبيت تقينا في خمسة أثواب سبيت تقينا إلو الشيخ من الباز حموشت ثوب كذا نمس على إلو ولكن بأحكام الجنائز الشيخ الباني رحمه الله تعالى أبقذ سمانين حموشتن تقسامة التيو إذا حديث زياد ضعيف مخاناء إذا حديث انتأت بل أبقذ سمانين حموشتن بأحكام الجنائز الشيخ بنباز تقسامة مبدل أربع سلسة مسألة تقسامة التيو والمرأة في ذلك كالرجل له الشيخ الباني يعني سبيتي خم سباين انتقلوا إذ لا دليل على التفريق نخلت يوم كنفلا ليوم سباين سبيت ابتكفن كنفلا ليوم دليل يبلو نيلو وأما حديث ليلى بانتفائق الثقافية في تكفين ابنته صلى الله عليه وسلم في خمسة أثواب فلا يصح اسناده. زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن الرسول صلى الله عليه وسلم مسموتها الرسول صلى الله عليه وسلم سي حمشت كثن قركن كثناء إلومون تب الحديث الليلة بنت فائق الثقافيات تباهل زوريته زوريتها مالتي لكن ابزسان جزي ابن الألباني رحمه الله تعالى لأن فيه نوح ابن حكيم الثقافي وهو مجهول نوح ابن حكيم الثقافي كم توم رواية ناتوم مجهول زي كم توم رواتع في اللتني مجهول تأتيه زي في اللت سب تأتيه ما تحديث ضعيف غير الله علي إذا كاني أب علم الحديث نركبه ربي وقتها بننا خن وصدوه ناي مصطلح الحديث بإذن الله كما قال الحافظ ابن حجر وغيره إزغاني مجهول مخانو نوح ابن حكم الثقفي ابن حجر العسقلاني ابن حجر العسقلاني تغيث ولو وغيره كالؤوت محدثون تغيثهم ولو ويلو شق من وفي علة أخرى قال أخنيات هنا حديث ضعيف زبو بينها الزيلعي في نصب الراية مجلد الثاني صفحة أو رقم الحديث 258 الزيلعي طبعا أصل صومالي والإمام الزيلعي معروف من كبار المحدثين والشيخ الباني يثني عليه خيرا وكتاب مشهور بكتاب نصب الراية بالكتاب اللاتو المجروحين في الحديث التكس مالتي فالإمام الزيلعي رحمه الله تعالى زنتهي الزرد أن وزوحات عدتات عبيت علماء خمزة ريامة التي من المتقدمين يزي أصل ناتونا بصمالي زملس الإمام الزيلعي رحمه الله تعالى ونحوه وما زاد نعم وما زادوا بعضهم في قصة غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ايتي سبب الامام الزيلعي ابنصب الراية تقسوال له مالتيو نوح ابن حكيم الثقافي كابتون مجهولين سلزقنا زاب حموشتا كفن نقوالي قركن كفناء نقوالي زينب زبولو الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف مخانا مالتيو ونحوه ما زاد بعضه في قصة غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب المتقدمة صفحة 48 بلفظ فكثنها في خمسة أثواب تبلزها حديث الزعاء الإمام الألباني رحمه الله تعالى أم تيت قسوان لمالته أحكام الجنائز تبل جس أربعا شموتا فإنها شاذة أو منكرة كما حققته في الضعيفة برقم 5844 واربعون وأربعة وأربعون. السلام عليكم. عليكم السلام رحمة الله وبركاته. أبسل سلا حديث ضعيف تغساش خالباني برطم خمسة آلاف وثمانمائة وأربعة وأربعين. عليكم السلام رحمة الله وبركاته. إزيا حديث إزيا ضعيف مغنا بحمشتكفن ناي نبال وين دك نستيو بحمشتكفن كن كفنان زب المالتي. ولذلك كم سبعين ثلاثة تازبلا سات كن كفنان زب لكن في حالة إنه تحتاج أكثر إنزدنا الأباص ككمتي قناتات نايتي قربت قناتات على لو محروقة دي أزاز بزياء ما لسه نجيدة خي تخوفن تزيد زيادة زاديو نتحركونه نكفنا زيادة مالتي واضحة إن شاء الله بارك الله فيك بدحليل الشيخ بنباز رحمه الله تعالى والمرأة تكفن في خمسة أثواب وزا حديث ضعيف مخانا حجيخن رئيسا نحن مالتي في درع نلو الدرع كالقميص ولكن يغطي القدمين كدان مالتي لكن كدان كوينو انت ايو نخلت اقراج شفن وخمار قال اينا كاني ما يغطي به رأسها نسميه قمار وقمار دماني. أبعد نحن نبلو. طرحة بلو ويمنجلو بلو مالت. رسا تتغلل له مالت. وإيزار إيزار دماني تحتي ثوب السوفلي نبلو ناي تحتي كدان مالت. فطا دينا نبلو بعدنا. نعم فطا نقبل الله مالت. ولفافتين ما تغللي بدحل زيادة إذا قلوا مش شفنها بدحل يوم ما تغللي من قبر الله مالتي إزيد الماني إسلمنا زيادة اعتناء قبر بالمرأة خدشفن. لأن المرأة أو رأس الأزخان الزيادة مش شفان كدليه مالتي والواجب في حق الجميع صوب واحد يستر جميع الميت التواجب تقول للا حنت كفن يا شباب الجماعة حنتي أتا واجب تقوون زلا أنت داب بخمسة ثلاثين رجيميت عبتقم كبر خلنا أي الرأينيو نبلتوقنا خلت زيادة واجب مالتي قل أنت دا بارك الله فيكم زيادة سنة ركب دلينا بثلاثة كفن كن كفن تزبلت سسنة يقوون مالتي لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر انت داكن ابي احرام مويته اب حجو خن عمره محرم كله مالتي ابدي ساعه يزيد بماين بقصلي غبا قصلناي غبا قصله مالتي بو غيرنا بتما عتينا نحسبه مالتي ويكفن في ازاره ورداه او في غيرهما كنكفنوا قلنا كن كلتا قصايزه اللون محرم احرام جبره كله ايزار وريده ايزار و رداء رداء بلا بعجنا مالك نايل علي تقادينه ازلو زي حاج جبر ومعتمر و دماني تحت مالك زين بتاز وغيرهما مثلا تقديداً زائتا، دون أي حدا قادم كتموت لا قدر الله، أو نديد السبزي قدن بأئن كونا اللون أيكون، بل إنما أتي محظورات الإحرام نقي قاتم مشكل على هيئة الأعضاء ودماء هيئة ال ال أكلت مالك، الأعضاء أكلت مالك، هذا نسميه المخيط. المقيت من محذورات الإحرام لك خمتاء إحرام بيوتون كله كل كل زخوانة زخوانة المفصل على هيئة أو شكل أعضاء نأكلات كرتزة حازي خدان كخون يبلون كم كالسي حتى تيخ خالة زي حرامون كالسي خنكون نبون عمامة، كوانتي، زيتات كنلقو سللنا، ماليا، سر، زيتات نأكل كرتزة حزو سلزولو بزي خون يبلون، مالتي لكن نأكله نأكل نا زي حزر قرص خدان قرنق خن لنا خن كفونه لنا إذن تدعى محرم ولا يغط رأسه رأسه ونكون يا محرم المعركة ابت الرسول صلى الله عليه وسلم زحنسه جهاد أنت دعى كم زون قال ايماتي قمت محرم رؤوسهم شفنوا قتصو خنشوفنوا يا بلنان قتصو خنشوفنوا يا بلنان مالتي وجهه حتى قصو. قصو ولذلك زوم اب حد موته قتصم رؤوسهم ايشفنوا ندخ هذو له جنازه خطري تصغي دخل زي محظورات الحرام سلازو قنا مالتي ولا يطيب أنا أقولك نقبروا اللي محرم ما يتزلم لأنه يبعز يوم القيامة ملبيا لبيك اللهم لبيك نابليو يوم القيامة كم تابي وتخلوه حرام زقبرنا خم عن نابليو لتس زد ما إن شاء الله على حسن الخاتمة خون ربي نخله هنا خاتمانا يصبكم كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زد ما بحديث الصحيح له يعني اتي تسقيل وزنا برد قمل يا فرس مسرقز أو تومس وده قم ويجت بأخذ له مالتي بدهن الرسول صلى الله عليه وسلم بقى كفن قبرول لمه بتنتقدين وزنا بره مالتي نهيل تحتن تحت إحرام بدهن زيل لا تطيبوا ولا تغطوا رأسه ولا وجهه ولما الرسول صلى الله عليه وسلم سه زي أنتاي كنشوفون يبلن قصون روسن كموج أنا خن له يبلنان وإن كان المحرم امرأة سبيتته غينا خني انتين قبر كوفينت كغيرها عبز عزي محرمة أموني لا جزاه خت اللواء على الله ويدمني شجرة رأس كم تناي محرم كي مثلاً سبيتته غينا قن كنشفنا لك كم تخال ميت مالتي حتى خمان أب حجول عمرة عشر رضي الله عنها أنتي لا كنا إذا رأينا الرجال أسدلنا مع أنه كان محرمات الإحرام لا تتنقب ولا تغطي وجهها المرأة هبتماحظورات الإحرام لكن سب أي أجن بزقونة محرم ناتا زيكن نحرقينا عشر رضي الله عنها أسوت مسرانا جن نشوفونا يرنا سرماني كابل عنا تحت زورد ماليتي ازد ماني بارك الله فيكم كم منديل ده امبر كم است اساسا نغير يكون انا ابو خلونا نفتح ولكن لا تطيب ولا يغطي وجه وجهها بنقاب ولا يد ولا يداها بقفازين جناه قبر اللون يا بلها ازياء محرم ازياء كمون كصا كنشوفو كنشوفونا لنا ولكن كنشوفو نقول لنا بمنتاخ الشفنه باللون بن يقاب نقاب انت مالتيو بدحريت ماثر يزلو ازي قرنا كنشفنا اللاعب لبنان انما ابو غلو كم زي مقنعتنا عدنا ما تحت نور مالت كم ون اذا بغا تشوفونيه بلنان اذا ون ابو غلنا تكفن نتقولو مالت ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن كفن راحنا كفننا لنا الذي كفنت فيه كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة نحنت تسبيتي كما يقرر عند كف كم كفنونا ابزحله في درسي تقيسنا نرناي بن الشيخ باز رحمه الله تعالى ويكفن الصبي في ثوب واحد والآن اشتيت قنود ماني بحنتي ثوب قرنانتين قبر مالاتيو نكفنو إلى ثلاثة أثواب نزو العسل سلستو انت قرنان لسنات قونا الله مالاتي وتكفن صغيرة قوالتو قينا غنيشتي نشتي قلعة قوال زياء نشتي زياء انتين قبر مالاتيو وتكفن صغيرة في قميص واحد ولفافتين حنتي كفن نمتال له قميص واحد كم كدهن كوينو خلوا شفنا بده حريو لفا فاتين مالد شاش قرنا كفن مخاني نتغلل له بخلته نتغلل له حنساب تقللنا هلاقي زوج نتغلل له مالتيو زي مسل بزعبناي كفن ناي سبعي ناي سبيتي كم أون ناي محرم كم أون ناي عد زمتو مالتيو ربي حسن الخاتمة هابنا إذا شريط النقد عندها ده قايمنا نسمع عيو، مين تزيادة خردة مالتيو، بزعبة نميت كميجر كات حسبوت سكفونون الزب مالتيو، وجزاكم الله خيرا، اكتفي بهذا القدر، هذا وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركات